ذَلَهُ مَكُونُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمْ لَمَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومُ مَا تَسْبِقُ مِنْ نَفْسٍ مَّتْنَا جَلَاهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لمجنون لَوْ مَاتَتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إذًا مُنظَرِين إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعَةٍ وَلِيِّينَ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 لَهُ الْوَلِيْم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ مَا سُكِّرَتْ بِالصَّارُ نَبْلَ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِمَنْ نَظَرَ وحفظناها من كُلِّ شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب وَأَرْضَمْنَا دَادَنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا أَرْوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّحْمِ له برازقين وإن من شيء أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم نحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشره حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من OVER MINARIS AMUM WA ID QALA RABUKA LIL MALAIKATI INNI KHALIQUN BASHARAN MIN SALFADIM MIN فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قَال لَأَنَا لَمَنْ قُل لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون قَالَ فَخُرْجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم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 وارين الى يوم وقت المعلم قال ربي بماه واتني لا ازينا لهم في الارض ولا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 أدخُلُهَا بِسَلَ مِ مِنِ وَنَزَعنَّ مَا فيِي صُدُوره مِن غِِنِخ وَانًَا عَ سُرُودِ مُتَقَابِل ل يَمَس هم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قالوا لا نبشرك بغلام عليم قَالَ تَجَلٍَُّ بَِّرُكَ بُِول مِن عَِي قلَ أَبَ الشَّتُمي عَلَ أََّسَنِيكِبَُ فَ بِمَتُ وَرُبَّ شَرٍّ كَذَلِكَ الْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ إِنَّ هَمَّنْ يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ما خطبكمون كَُ فِي متَعرُون وَأَتَنكَ بِحَِّ وَإِن لَ صَادِقُ فَسبِ أَه لِكَ بِقِطْوع مِنَ اللَلِ وَ تَبِعَ آدَثَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ أَحَدٌ وَانظُرْ حَيْثُ تَمُرُّونَ وَقَضَيِنَ إِلَ يِهِ ذَِكَ لَ مرَاءًا النَّدَبِرَهَاأُول إِمَا قُطُ مُصبِحين وجاء وتفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن راتيم يمهون فالق قد تروم صائحات مشرقين فجعلنا عاليا سافلها وامطرنا في ذلك لآيات للمتوسمين وإن لَوَالِمِينَ فَمَنْ تَقَمَّنَ مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَبِئَ مِمُّمْ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ وَآتَيْنَاهُمُ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْشِئُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ۖ أخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض طَوَّىٰ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاسْتَفْحِصْ حَالَ الْجَمِيلِ إِنَّ رب هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد وقدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فغرب كَلَّنَا أَلَّنَهُ مُجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ إِنَّكَ فِينَا كَلْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَٰهًا ۖ فَانْتَظِرُوا فَيَعْلَمُونَ وَنَقُدْنُ عَلَّمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السُّجُودِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى تاتي كالن يقين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستع حَمْدًا لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يشاء. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْقٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ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 ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما ومنه شجر فيه تسيم يوم بتلكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل استمر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ قَاسٍ بِأَمْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا يُخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فضله وَأَلْقَى فِي لَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَالَّذِي نَجْمُهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَنظُرُونَ وَإِن تَعُدُّوا عِدَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تثرون وما تعلنون والَّذينَ تَدَرونَ مِن دُ اللِ ل يَخُلُّ قُونَ شَييد أَهُم يُخللَ قُود أَمواتُ وَيرُ ما يشعرون ان ان يبعثون اله حكومه اله واحد فالذين لا يومنون ب قلوبهم منكرة وهم لا خِرَةِ قُوبُهُ مُ كِرَةُ وَهُم متَك بِر ل جََمَ كِلا لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَطِيرٌ لَّوِيلٌ مِنَّتِي وَمِنَ غَزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّ نَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم التقف من فوقهم وأتاهم العذاب وَمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ فَهَلْ لَنَا إِلَّا الْغِنَىٰ لَمَّا إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي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 فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَسْؤُولًا الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة غير ولنعم دار المتقين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 هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ ke fu se ho mi قُلْ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ نَحْنُ وَلَا فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول لنعبد الله واجتنب الطاغور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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين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 تَأْلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَعْطَيْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ قُ فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال يوحى إليه مُعَلِّمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 خوف فَإَِّ رََّّكُم لَرَأُوفُ الرَّحيم أَلَم يَرَوِلَ مَا خَلَقَ اللهَّهُ مِ شَيْ إتَ فََ أُظلَُهُ عَنَ مِينِ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا وخافون ربهم مِنْ فوقهم ويفعلون ما